صلاة القيام أسابكم الله دمو دمو الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله ورصي العالم هو المنتقم غراسا الذين اشركوا علمني غير لهم عليه ولم والله الذي اسرى بعبدي ليلا أقصى الذي بارثنا حوله لنريه من آياتنا إن سبحان الذي أسرى بعرضه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارثنا حوله لنريه, لنريه من آياتنا إنه كان سميعا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَأَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَن لَّا تَسْتَغِيثُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ عبدا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن فِي الأرض مرشين ولتعلن نروا كبيرا فإذا جاء وعد أولاه ما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شجير فجاتوا خلال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 فإذا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يَومَئِذٍ يُكَلِّمُ الَّذِينَ فِي الدِّينِ مَنْ حُيِّيَ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُمَتِّعُوا مَا عَلَيْهِ تَذْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُّمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 فراطا مستقيم فراطا الذين من عمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اَأَكْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدْعُونَ إِنْ كَانُوا بِالشَّرِّ دُعَاءُهُمْ بِالْخَيْرِ وَكَانُوا إِنْسَانًا وَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْن فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ بُصْرَةً لِتَبْصِرُوا إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يَسْتَغْفِرُونَ رَبَّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدْلَ السَّرِينَ وَالْحِسَابَ وَفُصِّلَ شَيْءٌ فَصَّلَّاهُ تَفْصِيلًا وَكُلُّ نَفْسٍ مَّا اكْتَسَبَتْ مِنَ الْإِثْمِ كَاتِبَةٌ لَّهُ وَأَن تَحْسَبَنَّكَ غَفُورًا فَقُلْ هُوَ أَعْلَمُ كفى بنفسك اليوم عليك حسيما من اهتدى فإنما يهتد لنفسه ومن ظل فإنما يضل عليها ولا تزروا برسوله وذر أخرى وما كنا معزلين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن أهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فذمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نور وكفى بربك بذنوب عباده قديرا بطيرا الله, الله أكبر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 وعجلنا له إلى ما نتاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدفورا ومن أراد الآخرة وتعالها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نبدو هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محذورا انظر كيف قد ضلنا بعضهم على بعض ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتطعج مزموما مصدولا وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أحدهما وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاضْرِبْ لَهُمَا مَا جَنَا حَذًّا مِّنَّ الرَّحْمَةِ وَفِرٌّ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن كُنتُمْ صَالِحِينَ فإن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 رب كثرتهم فقل لهم قولا ليس الله الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين اهجنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين ولا تجعل يدك إلى عنفك ولا تبسطها كل البس فتطعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده قديرا بقيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا وَأَوْفُوا۟ كَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا۟ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُو۟لَٰٓئِكَ كَانَ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 ولا تجعل ما الله إلينا من آفرة القاف في جهنم كما منوم من مدحرا أسأفتم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة آلهة إنكم لتقولون قولا عظيما الله الله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 وقد طرفنا في هذا القرآن ليتذكر وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما عم يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسليحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت الكرآن جعلنا بينك وبين الذين 119. وجعلنا على قلوبهم أفنة الآن يفقه وفي آذانهم وقرا 110. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبالهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تستمعون إلا رجلا مسحوها انظر كيف ضربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون كبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما وعظاما اتَّخَذْنَ آلِهَةً مَّبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّنَ الطِّينِ نَنكُثُ فِي حُضُورِكُمْ فَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهجن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالم كل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه إن الشيطان كان الإنسان عجوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعضه وآتينا داود زبورا قل دعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون فَأَنَّىٰ لَهُمْ وَسِيلَةٌ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابًا ۗ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا وَإِن يُقْضَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ عَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِيدًا كان ذلك في الكتاب مذكورا وما ملعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا تمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطِمُ الْأَبْصَارِ وَمَا جَعَلْنَاهُ يَنكثِيَ الَّذِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرَى وَنُخَوِّفُهُمْ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُونَ إِلَّا طُغْيَانًا الله الله الله اكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهجنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الظالمين وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال ارايتك هذا الذي ترومت علي لئن اخرت الى يوم القيامه لا احسنك نذله يهو الا قليلا قال اذهب فمنك باعكم فان نجا من ما جزاؤكم من استطعت منهم بطوتك وأجلب عليهم بطيلك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا رَبُّكُمُ الذي يُجْزِيكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَغْرَقَ الْآخَرِينَ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَمِنْ تُمْ أَنْ يَخْطَفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَدْوِ أَوْ إِلَى كَمَالِهِ أَفَمِنْ تُمْ أَنْ يَخْطَفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَدْوِ أَوْ أَمْ أَنَّكُمْ فيه ساعة أخرى فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به سبيعا الله الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما يوم الدين إياك نعهد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المظهر عليهم ولا الظالمين وذكرمنا بني آدم وحملناهم في البدل والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم, وفضلناهم على كثير من من خلقنا تفضيلا يوم ندعوا كل أولاس بإنهمهم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 وَإِذَا لَنَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا ولَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اسْتَكْبَرُ كُنَّ لَيَن HEM شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّغَدَقْنَاكَ ضَعْفَ الْحَيَاةِ وَضَعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ سَنَدًا وَإِن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبتون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا الله الله سنع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالم من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ أَفَمَنْ شَرَحَ لَهُ بَصَرَهُ فَيَسْتَنِيرُ بِهِ أَمَّنْ هُوَ عَلَى قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدقل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وجهق الباطل إن الباطل كان جهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى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 لِلَّهِ رَبِّ النَّاسِ النَّبِيُّ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَى النَّادِي وَكِيلًا إِلَّا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَى النَّادِي وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنَ الرَّبِّ وَلَنَشَأَنَّ لَنَذَهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُنَّ فَعَلَنَا بِهِ وَثِيلًا ثُمَّ لَا تَجِدُنَّ لَكَ بِهِ عَلَنًا وَثِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِنَّ صَبَّهُمْ كَانَ كُلُّ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْأُنْسُ وَالذِّمُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبعض ظهيرا الله الله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 قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِهَٰذَا وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا إِلَّا أَن لنزلنا عَلَيْهِمْ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ قَبِيرًا ضِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فهو ومن يضلل فننشج لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوما قيامة على وجومهم عميا وبطما وصما مأواهم جهنم كلما قبت بجناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا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 قل لو انكم تملكون جزاء رحمة ربي اذا لمسكتم خشية المنفاق وكان الانسان قطورا الله, الله.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 ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم رفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما وَمَا أَهْلًا فَوَقَدْ أَمَرَكَ فَقَرَأْهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مفت جنر بقلاتك ولا تخاف فيها وبشغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريكا في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كتين في فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم لعنك بلخ عن نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف ان جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وان ما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكنف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة آتنا من وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عجدا ثم بعتناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك لبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 أن صراف المستقيم صراف الذين أنعيت عليهم غير المغضوب عليهم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرتفا وترشمت إذا طلعت ذا وضعا كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله تحسبهم أي خوضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطط ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يصهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم وَلَمْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا الله أكبر الله, أكبر الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين You know, يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قَالَ الذين ظلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابع كلبهم ويقولون خمسة سادس كلبهم رجما بالغيبة وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِهِ مِنْ أَحَدٍ وَلَا تَقُولَنَّ رَأَيْتُ شَيْئًا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 عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واسل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبتل لكلماته ولن تجد من دونه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 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إن أولئك لهم جنات عجل تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أسابر من ذنب ويلبسون تيابا خطرا من سندس وإستبرق متكيين فيها على الأرائك نعم السواب وحسنة مرتفطا وَضْربِ َمَّ تَضجُ لَْن جعلنا لِحَدهِ مَا جَّتي مِن عَعْنابِ وَوحفَفْناهُمَا وَحفَسْناهُ مَا بنخْلِم وَجَعَنا غََْ مَا زَرع كسَجَّتين عادت قُكُنَا وَلَم تَقْ مِن مشيْع وقن لهم مثمر فقال له صاحبه وهو يحاوره فقال له صاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما له واعز نصرا الله الله اكبر الله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 ما أظن الساعة قائمة ولئن رجفت إلى ربي لأجدن خيرا منها قَالَ لَهُ له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك كلت ما شاء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفينه فأصبح يقلب كفينه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليت رب ي احد ولم تكن له فعتين ينصرونه من دون الله وما كان منقضرا هناك الولايه لله الحق هو خير وخير ثوابا وخير عقابا الله الله أكبر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 غير المضوب عليهم ولا الضالين واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنتلناه من السماء فاختلق به نبات الأرض فلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تسروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير الأملا يَوْمَ نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع فكرى المجرمين مشفقين مما فيه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبني فكان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتستخذونه وجرديته أولياء من جوني وهم لكم عدو بشر الظالمين بدلا ما أشهدون خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المغلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبصا ورأى المجرمون المجرمين رآ المجرمون ان رفغا انهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا الله الله أكبر الله, أكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء ججلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وَمَا نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هدوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها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 يَتَّبُونَ عَجَلَ رَهُمْ الْعَذَابَ بَل لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَؤِلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يموم الدين إياك نعبد وإياك نفتعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المذب عليهم ولا الضالين آمين وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي حقوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتا فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غزاءنا لقد نقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيك إذ أولنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسى ليه إلا الشيطان أن واتخذ سبيله فِي البحر عجبا قال ذلك أنكنا نبغي فارتدى على آثارهما خصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني بما قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإذ اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا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 قد بلغت من غذني عزرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل الضغية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها لدار يريد أن ينقص فأقامت قال لو شئت لست خدت عليه قال هذا فراس طيني سأنبئك بتأويل ما لن تستطع عليه صبرا الله, الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمنين ما لك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير وكان وراءهم ملك يأخذ كل سخينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وسفرا فأرجنا أن يبهي لهما ربهما خيرا منه ذكاة وأطرب رحما واما الجدار فكان لغلامين يكيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغ اشدهما ويستخرج كنز ورحمه من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا الله الله أكبر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 فَسَوَّا وَالَّذِي قَذَرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَلَنْ يُسِرَّ كَلِمَ يُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَدَ يذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤفرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن نادى لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله, الله أكبر سمع الله من حمده انا في ولا تجعل الدنيا اكبر مننا ولا مبلغ عن منا ولا الى النار مصيرنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا ولا تسلف علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي ترضى عنا اللهم أسكننا به الظلل وألبسنا به الحلل وزدنا به من النعم وادفع به عنا النقم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا رب العالمين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 اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العافية دوامها ومن الرحمة شمولها ومن الصحة حصولها ومن العيش أغضة ومن العمر أسعدة ومن الإشان أتمة ومن الإنعام أعمة يا رب العالمين اللهم اصرف عنا كيد الكائدين وحفد الحاقدين ومفر الماكرين وحسد الحاسدين وعين العائنين وسحر الساحرين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وتائر بلاد المسلمين اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك اجعل عمله في رضاك خذ بناصيته للبر والتقوى أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعود برضاك من لخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا